بتسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان www.mshaban.com <تصفيق> فسبحان من أذل عزة بعض طول عز وسبحان من نزع البركة من مبارك وسبحان من أزال السرور عن سرور وسبحان من حول جمال جمال إلى قبح وجعل استعلاء علاء وضععة في السج سبحان من جعل الشريط وضيعا بقدرته إنه الله إلىه مع الله ما عرف قدرك من عصاك إلهي عجباً إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك وإلى النفوس كيف خضعت لسواك إلهي عجباً لقلب أنت شققته ولسان أنت أنطقته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 هو اللقاء الحادي عشر لنا بعنوان فقه الابتلاء وأدب الصبر وانتظار النصر من الله لا غير بينا فيما مضى أن للابتلاء فقه وللصبر أدبا وبينا أن من لم يفقه حكمة الابتلاء أساء الأدب مع خالق الأرض والسماء خرج الجهول يقول قتلونا ركعا سجدا فأين أنت يا رب وهذا لانعدام فقهه ولضياع أدبه ولغياب الفهم لحكمة ربه عن عقله بينا فيما مضى أن الابتلاء ليس علامة غضب من الله عز وجل وأن الابتلاء علامة حب وأن تتابع ظلم الظالم على المظلوم ليس معناه أن المظلوم على باطل أو أن الظالم على حق فما كان محمد بن عبد الله لما أوزي على الباطل وما كان صحابة رسول الله لما أوزوا على الباطل وما كان أنبياء بني إسرائيل لما قتلوا على الباطل وما كان فرعون لما ظلم وطغى وتجبر على الحق وما كان ظلمة الأخدود الذين قتلوا وأحرقوا لما أمهلهم الله ولم يعجل عقوبتهم الدنيوية ما كانوا على الحق فقلنا يا إخوتاه لا يُشترَط أن ترى انتقام الله لك من المظلوم دنيا وقلنا إذا سأل جهول أمامك وقال قتلونا رُكَّعًا سُجَّدًا فأين أنت يا رب فلتكن إجابتك وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم خبير. كل خلقه مقهور له كل خلقه تحت بستة سلطانه لا يشذ شيء في كونه عن حكمه لا يحدث في كونه إلا ما أراد ظلم الظالم بقدره وصبر المظلوم بفضله وسينتقم من الظالم يوما ما بعدله أما موعد الانتقام فتحدده حكمته وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم خبير قبلها وإن يمسسك الله بضر أي إن تكالبت عليك أضرار البشر وسأل جهول أمامك أين أنت يا رب فلتكن إجابتك وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم خبير وأختها بعدها بقليل في سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه أي أن ما حدث بعد حفظ الله لكم وأن ما تلقونه قليل من كثير تستحقونه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقبلها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة إلا وهو يعلم أين هي، وما مدارها وأين ومتى يكون إسمارها؟ لم يغفل عن حبة في ظلمات الأرض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وكذا ولا قطرة دم من مسلم أريقت إلا وهو يعلم من عراقها ومن عمر بإراقتها ومن فوض في إراقتها والكل مسؤول بين يديه سيلقونه كما أخبر فرادا ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم لن تأتي للقاء ربك بكرسي ولا بحاشية ولا بجيش ولا بشرطة ستلقاه وحدك يحاسبك على عمله لن يدافع أحد من خلقه عنك. ستقدم عملك إما أن يلقي بك في الجنة بعد رضى الله وإما أن تكون عقوبتك النار بعدل الله قلنا لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم للمظلوم دنيا ذكرنا في خطبتين قصة أصحاب الأخدوط وقلنا ظلموا وقتلوا وأحرقوا ولم تذكر الآية ولم يذكر الحديث لهم عقوبة دنيوية بل القرآن يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فأثبت لهم توبة القتلت الظلمة الذين أراقوا الدم لهم توبة عند الله لكن الآية تقول ثم التي خرجت من معناها الحقيقي التراخي إلى المعناها المجازي الاستبعاد فمن ماتت قلوبهم بنسيان الله وماتت قلوبهم بإراقة دماء الموحدين واستباحة ما حرم الله مستبعد أن يسوقهم الله للتوبة خدوا الأخدودة قتل الناس وأحرقوهم ومع ذلك يقول ربنا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم متى يكون هذا العذاب؟ دنيا أم أخرى؟ إنما هو عذاب الآخرة ولهم عذاب الحريق الجزاء من جنس العمل أحرقوا فاحرقوا ولا تحزن أيها المظلوم فحقك محفوظ فحقك محفوظ عند الله وقد قلنا ونقول إذا ظلمتك محكمة الدنيا وضيعت حقك ودلست عليك وجعلت الجاني ضحية والضحية جانية فارفع قضيتك إلى محكمة الآخرة فإن الشهود فيها ملائكة والدعوى لا تنقضي والقاضي أحكم الحاكمين رب العالمين ذكرنا وقلنا مر النبي صلى الله عليه وسلم بمحن تشبه ما نحن فيه تجمعت كل قوى الشر على خير البشر في حرب استئصالي في العام الخامس من الهجرة في غزوة الخندق تجمع اليهود بن النظيم ويهود بني قريزة وقريش والأحابيش وغطفان فئات خمسة ينضم إليهم فئة سادسة هي الأخطر وهم المنافقون في الداخل تجمعوا على رسول الله لا يريدون حربه ومن معه إنما يريدون استئصاله من البذرة التي جمعتهم إنه حيي بن أخطر قائد يهود بن النضير. لماذا فعل ذلك؟ وما الذي جمعهم على ذلك؟ إن الفصائل المتناهرة المتباغضة تتحاب وتتجمع الآن على محمد بن عبد الله وعلى دين الله. فهاهم اليهود من بني النضير كفار قريش. عندهم في أصل معتقدهم كفر يتناسى ذلك وتباع العقائد ويباع الدين وما أشبه الليلة بالبارحة تسأل قريش اليهود أنحن خير أم محمد بن عبد الله ومن معه فيقولون عن اليهود كما سجل القرآن هؤلاء أهدا يقول اليهود عن المشركين هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أي أن اليهود باعوا دينهم وخالفوا معتقدهم وسالموا المشركين وأعلوا من شأنهم وأخبروا أنهم خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقاء تجمعوا ما الذي يجمعهم شيء وحيد الضغن على الإسلام كراهية الإسلام وآله وكذلك التاريخ يعيد نفسه لماذا فعل اليهود ذلك؟ لماذا كانت البزرة الأولى من اليهود؟ لتتعلم أيها المسلم أن كل شر يساق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لزاما عليك أن تفتش عن اليهود في كل شر يثاق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فتش عن اليهود قال جهول بطاقته تقول إنه مسلم إن محمد بن عبد الله هو الذي استفز اليهود وحاربهم حتى أجلاهم قلت في صورة واضحة لإعلام مدلس يقلب الحقائك في كل شيء إن رجعت إلى التاريخ تجد اليهود في السنة الرابعة من الهجرة يهود بني النظير قتل رجلان خطأ من مسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني النضير وبني قريزة معاهدات تنص على الإعانة فيما بينه ذية الرجل فيهم مئة ناقة وذية الرجلين مئة ناقة كل من في المدينة عن بكرة أبيهم سلاسة آلاف مئة ناقة مطالبة من أمة قوامها سلاسة آلاف إذن الأمة تمر بأزمة مبلغ كبير ضخ بالنسبة لهذا العدد الضئي رحل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى يهود بن النضير يطالبهم أن يعينوه في دية الرجلين لا يطلب من حتن ولا يستجدي عدوان إنما هذا حق لو حدث مثل هذا ليهود بن النضير وسألوا الإعانة من البشير النذير صلى الله عليه وسلم ما تأخر حق معاهدات رحل إليهم في دارهم فقالوا نفعل يا أبا القاسم عيننا ليك أنت تؤمر نساعدك تحت أمرك وصعد كلبهم إلى أعلى الدار وقال أتاكم محمد بن عبد الله فليصعد أحدكم بحجر عظيم وليسقطه عليه ليقتله ويريحنا منه ومن دينه الجديد أهموا وتحركوا ليفعلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس أسفل الدار يأتيه الخبر من الواحد القهار إن يهود غدرت وأضمرت قتلك فيقوم رسول الله في التو والأحزة ولا يخبر أبا بكر وعمر وكان معه في الرحلة ترك أبا بكر وعمر وخرج من أرض بني النضير إلى المدينة لماذا لم يخبرهما؟ ألم يخف عليهما؟ إنه لم يخبرهما خوفا عليهم تخيل لو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وأبا بكر أن اليهود غدروا وقرروا قتله كانوا سيشتبكون مع اليهود في بلدهم وفي عقر دارهم سلاسةٌ يشتبكون مع أمة معركة محسومة لصالح صاحب الأرض فمن حرصه عليهم وخوفه من حبهم له وعصبيتهم له أن يستفزوا من هذا الخبر فيتحركوا للاشتباك مع عدو غاشم غادر وهو يعلم أن اليهود لا يريدون قتل أبي بكر ولا عمر إنما يريدون قتل محمد ابن عبد الله لأنه لو مات أبو بكر وبقي رسول الله تم دين الله لو مات عمر وبقي رسول الله تم دين الله أما الشخصية التي هي محور الإسلام الآن ولما تكتمل الشريعة الإسلامية ولما يكتمل تنزل كتاب الله بع هو رسول الله هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم رحل وعلم أنهم إن استبطأوه رحلوا إليه قالوا لما خرجت يا رسول الله قال غدرت يهود فتغيز عمر واحترق غضبا مما يدل على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رحل دون أن يخبرهم أرسل رسول الله قائد شرطة المدينة محمد ابن مسلم كان في شرطة في المدينة في الأمة الإسلامية يقودها محمد ابن مسلم كانت وظيفتها توفير الأمن والأمان لبني الإنسان لا تلفيق التهم والظل لبني الإنسان أرسله إليهم وقال أجلتكم عشرة ارحلوا عنه من رأيته بعد ذلك ضربت عنقه بسيف يقول الجهول محمد بن عبد الله والذي بدأ لماذا تتعامى عن الفعل وتستمسك برد الفعل أما رأيت شناعة غدر اليهود الذي ترتب عليه فعل رسول الله أم أنك أعمى القلب والعين أم أنك أعمى القلب والعين لماذا تمسكون في ردود الأفعال وتتناسون أصول الأفعال هذا من باب العدل خوفاً من الكبير المتعال سبحانه وتعالى لمن يعرفه لمن يذكر وقوفه بين يديه خافت يهود وهمت بالرحيل وجمعت كل شيء لكن يأتي الفصيل السادس ليعلن عن خطورته في جسد الأمة الإسلامية عبد الله بن أبي بن سلول يراسلهم لا تخرجوا فإن معي المئات يقاتلون دونكم يسبتون معكم يخرجون معكم وسجل القرآن عليه كفرة ونفاقه مع أن عبد الله بن أبي بن سلول أمام الكل معدود من المسلمين لكن كسر ما تجد مسلما تدعي بطاقته أنه مسلم وأقواله وأفعاله حربا على الإسلام عبد الله بن وبي بن سلور يقول فيه القرآن ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا إخوانهم في الكفر عبد الله بن أبيب بن سلول أصل عربي وحيي بن أخطب أصل عبري اللغة تختلف والبيئة تختلف والأصل يختلف ففيما الأخوة؟ في الكلمة التي تليها ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين؟ كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصر أنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن صروهم أي اشتركوا معهم في القتال ليولن الأدبار نفاق جب ليس منه إلا الكلام تمويها على العوام تدليسا على كل الأنام لكن ساعة الشدة تجد رجالا لا صلة لهم بالرجولة لا من قريب ولا من بعيد والتاريخ يعيد نفسه ليعلمك أن نفاق الداخل أخطر على الأمة من عداوة الخارج ولذلك من أخطر ما تبتلى به أمة أن يخترق صفها الداخلي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين كمل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة وجدهم شر ولا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة كمل وفيكم سماعون لهم تلك هي الخطور وفيكم سماعون لهم وفيكم مغتبطون بهم وفيكم من لا يعلم نفاقهم وفيكم من لا يعلم عدوتهم وفيكم من لا يعلم بيعهم لدين الله من أجل دنيا زائلة فيكم هذا وهذا سر الخطورة كما يسجل القرآن يسجل القرآن خوفهم ورعبهم وهلعهم فيقول مسجلا عليهم الكذب الوعود الكاذب لئن أخرجوا لا يخرجون معهم كلام وفعلا أخرجهم النبي ولم يخرجوا معه ولئن قتلوا لا ينصرونه وفعلاً أثناء الحصار لم يشتركوا جنباً إلى جنب مع اليهود ولئن نصروهم يعني لو اشتركوا معهم في حرب ليولونا الأدبار هيسيبكوا يجري جبان. لذلك قلنا ونقول لا يهزم صاحب معتقد صحيح أما الهزيمة فتلاحق من لا معتقد له ولا إيمان له صاحب المعتقد السليم حتى لو قتل انتصر أما سمعت شيخا يحدثك عن غزوة أو عن شهد من خواتيم الصحابة في المعركة يأتيه سهم قاتل فيعلق بقوله فزت ورب الكعب ده الرجل بيموت ولا يدري النصرة للإسلام أم عليه يخبر قطعا يقسم بالله للتائهين من خلق الله فزت ورب الكعبة لما يقسم للتائهين للمتشككين لمن يرون أن شهادة الشهيد ليست نصرة لمن يرون أن سباة المظلوم ليست نصرة لذلك لما سئلنا أصلت يا شيخنا أنه لا يجب ولا يشترط أن ينتقم الله من الم من الظالمي دنيا. قالوا هذا يتعارض مع قول الله إن لننصر ورسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الأشخاص. أقول لك ما فيش تعارض. الأب تقول إن لننصره ولا إن لننتقمه. هننصره. ومن معان الناس الشهادة في سبيل الله. ومن معان الناس الثبات، ومن معان الناس بلوغ الدعوات لخلق الله، ومن معان الناس ألا ينال الظالم من دينك إيمانك ثوابتك، انتصرت، لا يهزم صاحب معتقد صحيح، لأن إيمانه بالله يوصله لقبول قضاء الله وقدره، ويعلم أن الله لا يقدر له إلا الخير. مات شهيدا انتصر عزيزا مات شهيدا مات عزيزا عشان كده نقولها ببساطة لا تعرف الهزيمة طريقها لقلوب مؤمنة بربها لا تعرف الهزيمة طريقها لقلوب مؤمنة بربها قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إيه هم نصر أو شهاد ونحن نتربص بكم حكتين برضو بسعنا حسنيين وهما سوأتي سيئتي مصيبتي ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده عذاب الأخ أو بأيدينا يعني إيه بأيدينا ننتقم منكم يبقى ربنا ينصرنا عليكم هي هي هؤلاء ينتظرون حسنتين وأولئك ينتظرون سيئتين هذا قرآن هذا قرآن لابد أن يعقله بن الإنسان ليعلم حكمة الرحمن حتى لا يضيع من ضاع ولا يبيع من باع ولا يضل من وضع يده في يد الرعاع مؤملا نفسه أن ما يفعله لمصلحة الدعوة والدعاء ولحقن الدماء وقد أريقت الدماء وحربت الدعوة الشاهد النفاق قوى عضد اليهود لكن العزيز الحميد قذف الرعب في قلوب اليهود فنزل عن رأي رسول الله وعلى رأيه فحكم فيهم بإجلائهم خزلهم المنافقون وقال لا يحمل أحدكم من ماله إلا ما يحمله بعيره وغرف داهية الكلام ده سنة أربعة هجري غزوات الخندق التي جمع يهود بن النظير آل الشر على البشير النذير كانت سنة خمسة من أربعة الخمسة قد إيه سنة فهم حاجة الحلم الذي عشته مدته عام، والحرب بدأت مبكرة وصلت زروتها في خلال عام. يهود بني النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربعة. اللب الدنيا قريش غطفال قريش غطفال الأحبيش وهم يهود بني النضير جابوا رقم خمسة يهود بني قريش في سنة جمعوا هؤلاء ورحلوا لحرب واستئصال سيد سيد خلق الله. صلى الله عليه وسلم عمل النبي أتت المخابرات الإسلامية لسيد البرية بالخطورة الواضحة كان في مخابرات آه أيوة مش مبالغ كان في ناس مسؤولين عن المخابرات منهم سيدنا الزبير وسيدنا طلحة وسيدنا علي مخابرات حربية ليست وظيفة فتاة تلفيق توهم وليست وظيفتها إشاعة الفوضى والإشاعات لا الحرص على الأمة الإسلامية من العدو الخارجي والخطر الداخلي دي الوظيف المخابرات قالت للنبي الدنيا تتجهز لاستئصال ماذا فعل رسول الله لتتعلم منه أكثر من عشرة آلاف وكل من في المدينة عن بكرة أبيهم ثلاثة آلاف حرب غير متكافئة شر مستطير لكن له البشير النذير صلى الله عليه وسلم اسمع جت المخابرات للنبي أخبرت الخبر ووضح الخطر عمل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اسم النبي صلى عليه ما تبقاش بخير جمع الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها غنيها وفقيرها كبيرها وصغيرها حرها وعبدها هي دي الشورى في الإسلام مش الديمقراطية دي. شورى الإسلام خير من ديمقراطية الغرب مليون مر ديمقراطية 51% حكم الأغلبية تستبدأ ب49% إنما في الإسلام كل فرد له حق وله صوت مسموع إن كان هو الحق يلزم كل الخلق أن يسمع له فرد وهذا يجد صريح صارخ جمع الأمة الإسلامية وأخبرهم الخبر فلطق سلمان الفارسي المولى العبد الأعجمي ليس حراً ليس عربياً ليس شريف نسيباً من قريش أو من المدينة مولى عبد أعجمي غير عربي قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم وبيتكلم في مصير إيه؟ أمة وبيحل مع مين؟ مع سيد الأمة يا من تقولون إن الإسلام لا يصلح يا من تقولون إنكم تصنعون الفراعين نحن نريد شرع رب العالمين ليقوم الناس أجمعين وليعطي كل ذي حق حقه رسول الله يسمع للصغير والكبير يتكلم سلمان ما جمع سيد ولد عدنان النخبة ما كابش أبو بكر وعمر وطلح والزبير وعلي وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل لا ده بيتكلم مين يا أخ الأمة يكلم الأمة بأسرها لذلك مدح الله هذه الأمة فزكاها في شوراها فقال وأمرهم شورا بينهم أمرهم أمر كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم عظيمهم وحقيرهم شورا بينهم كأن شورا هواء يتنفس يستطيع أحد أن يمنعك أن تتنفس الهواء أجعل الله لأحد التحكم في نفس أحد لا والله فكان الهواء عطاء إلهية وكذلك وكذلك من حقك أن تتكلم في مصير بلدك وأن تتكلم في الخطر المحدق ببلدك لا يقصى صوتك ولا يمنع رأيك بل يسمع لك وإن كنت الأحق والأصواب قدم كلامك على كلام غيرك مهما كبر سنه وعلت مرتبته هذا إسلام سلمان الفارسي يخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله كنا في فارس إذا حوصرنا خندقنا إيه؟ إذا حوصرنا خندقنا الدنيا كلها جاية عليهم نحفر خندق يمنعهم من الوصول إليه كانش في طيرات طيب المخابرات بتقول إن الجماعة تحركوا وجايين في الطريق يبقى ما المطلوب حربيا حفر الخندق بسرعة فائقة بحيث ننتهي من حفره قبل وصولهم إلينا الوقت ضيق متى يبدأ العمل الآن؟ من الذي يقود العمل رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يحفر بنفسه نعم ليعلمك أن القيادة ليست كرسيا عاجيا وإنما مشاركة فعالة وإحساس بالصغير والكبير والغني والفقير والصحيح والمريض وظيفة الرؤساء والحكومات أن يزيل آلام الناس ويحل مشاكل الناس لا أن يزيد مشاكلهم ويصطنع العسرات في طريقهم يشارك رسول الله بنفسه قل لي صلوات ربي وسلامه عليه ما حمية الصحابي في العمل يوم يرى رسول الله يسبقه في العمل لا خير فينا إن جلسنا والنبي يعمل قليل من كثير كانت تقوله قلوبهم يقبلون على العمل في التو واللحصة العمل موصول النهار والقيام موصول ليل والطعام ضئيل بين الكل شغالين طول النهار وبيقوموا الليل وما فيش أكل العام عام جد الطعام قليل وكسرة العمل تدئب البدن فتحوج لطعام أكثر الراجل لما يكون شغله مجهد ومتعب يجي من بره الست حط أكل مش عاجبه يقول لها خلي عندك دم أنا بشأ وبتعب لي لقمة قدلة هي مش محطيتش أكل حطت بس ما فيش لحمة ما فيش فراخ ما فيش بط الراجل عاوز يغزي نفسه فما بالك إن كان الجهد مضاعفا والعمل كبيرا والطعام يكاد لا يذكر مشكلة طب تعبنين طول النهار قيام الليل ليه قال لك لتعلم الدنيا أنه يوم تتجمع عليك كل قوى الشر عليك بالأخذ بالأسباب وبذل الوسع والطاقة في الأسباب والتوكل على العلي الوهاب والزلة والخضوع بين يدي وصدق اللجأ إليه وعظيم اليقين فيه وهذا لا يغني عن ذاك وذاك لا يغني عن هذا يعني ما ينفعش نخفض بالأسباب ونحفر خندق والنام لا لازم نقول يا رب نزل لله نخضع لله نجعر بالشكوى لله نطلب الإعانة والنصرة من الله نطيل السجود بين يدي الله نطيل البكاء والتضرع لله ما أخذنا بالأسباب بدأ الحفر والطعام قليل والجهد كبير يرحلون إلى البشير النذير صلى الله عليه وسلم في أدب الجمل فيشكون الجوع وقلة الطعام مفيش أكل وقعين فيحسر كل رجل منهم بطنه عن حجر اللي جعان اللي عنده مغص بيحط حاجة على بطنه يضغط على بطنه عشان الألم يخف ومن عادة العرب من جاع ربط حجراً على بطنه عشان يخش الجوة كده الألم يخف هذا كماية واضحة عن الجوع عن ألم الجوع حسر كل صحابي عن بطنه فبدأ أنه يربط حجرًا على بطنه فإذا برسول الله يحسر عن بطنه عن حجرين. <تصفيق> أن تربطين حجر؟ أنا ربت اثنين. إذا كنتوا جعانين إراد، أنا جعان ضعفكم. إذا مشاركة، مش خمسة مليون مرتب؟ لا مشاركة. عمر بن الخطاب. تقرقر بطنه في عام الرمادة من الزيت والخبز اليابس فيقول قرقري مهما تقرقر ليس لك إلا الخبز اليابس والزيت حتى يشبع فقير المسلمين من خبز الشعير يساوي نفسه بأقل رجل في الأم يساوي بين نفسه وبين أقل مسلم في الأمة في الحالة المادية هكذا علمنا الإسلام هكذا كان القادة العظام للفراعين التي يموه على الخلق بفضلهم ولا فضل لهم اسمع النبي حسر عن بطنه فأبدى حجري رأى المشهد جابر بن عبد الله فراح لامرأته يقول يا امراه رأيت من رسول الله ما لم أطق عليه صبرا النبي جعان مش قادر رسول الله جوعان حب حقيقي دين حب رسول الله دين حب رسول الله معتقد حب رسول الله أمر من الله يا امرأة رأيت من رسول الله ما لم أطق عليه في صبرا فتقول ما عندي إلا داجن بهيمة صغيرة معزة صغيرة خمس ست شهور تكفي رسول الله ورجلين أو ثلاثه. أو فيقول اسبحيها وجهزيها واصنع الثريد حتى آتئ برسول الله الأمة جائعة والعمل دؤه والبطن تكاد تتكلم فرحل جابر إلى رسول الله وخاطبه في أذنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعيم عندنا حال كذا مش طعام واضح لا يتبجح لا يتنفخ ويتبجح بما ليس فيه أدب طعيم تصغير طعام يعني حاجة ليلى كده طعيم عندنا يكفيك ورجلين أو ثلاثة الرجل إيه محدد واضح فقال رسول الله يا معشر المسلمين هلموا لطعام أخيكم جابر يكاد جابر يصعق تفضحنا النبي جاي بالأمة كلها تخيل أنت عزم الشيخ يا عم الشيخ عندنا عقلها كده تجيب أولادك وتيجي اتنين تلاتة يعني الشيخ راح منادي في الجامع تنطربع تلاف يلا يا جماعة الشيخ الأخ فلان عزم منك لله يا عم الشيخ أنا إيه لك تعالى أنا موكل تكش موكل تكش دع الناس هذا ليس من عادب الإسلام قل هو قصر في دعوة الناس ليس في حاجة لك أن تدعو له الناس لو أراد الكل لدع الكل لكنه يدعو على قدر ما عنده من طعام داء أنا وأنت إنما دمين لبيت الناس رسول الله يبقى انتظر فضلا عظيما من الله يقول جابر فدخلني هم شديد ورحلت لامرأتي قلت يا امرأة دع رسول الله المسلمين تنبدع النبي للأكل راح دع الناس كلها شوف المرأة المؤدبة المؤمنة تخفف عنك الكرب مهما على حجمه والمرأة التي لدينا لها تزيد من إحساسك بألم المصاب حتى تقتل أو تصاب بمكروه شوف الدين والخلق بتقول له أخبرت رسول الله الرجل هيموت من الخوف أنت قلت للنبي تعيم عندنا يكفيك ورجلين أو ثلاثة يعني آخرك أربعة الله أخبرت قالت إذن الله ورسوله أعلم خلاص انتظر معجزة انتظر عطاء إلهيا انتظر فضلا ربانيا انتظر بركة باسم الله من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر كل امرأتك لا تنزع البرمة من التنور حتى آتي ما تعملش كل أي حاجة لما ناجي أنا اللي أشتغل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى الله وبدأ يضع المراقة على الخبز ويصنع السريد ويضع اللحم ويقول للمسلمين إيه بقى اسمع كده الجملة في صحيح البخاري ركز بس أول جملة تعيم عندنا يكفيك وإيه رجلين أو سلاسة بص الجملة الأولى ادخلوا عشرة عشرة ده الفوق الواحد كام عشرة الفوق أول فوق عشرة وحدة العدد عشرة وهو الأكل كف كام أربعة ادخلوا عشرة عشرة ولا تضاغطوا فيأكل المسلمون جميعا ويأكل رسول الله وأبو بكر وعمر من آخر من أكل ويأكل آل بيت جابر ويبقى الطعام كما هو ببركة بسم الله من لسان رسول الله ما هذا بواقعنا أيها الشيخ معجزة لرسول الله آه معجزة معجزة وانتهى عصر المعجزات بتكلمنا في أوهام مع مشاعر الأنابلة أجمع أهل السنة والجماعة على أن ما صح معجزة لنبيه صح مسيله وقريبا من كرامة لولي بركة باسم الله من لسان رسول الله وقت الأزمة ووقت الضر إن خرجت من فم مؤمن موحد موقن في الله لا تستبعد البركة التي يسوقها الله طب من الولد اللي ممكن تحصل له كرامة؟ شغل الحوارات والحواديت اللي بنسمحها من المسؤول السابق بيسأل أ يزن الولي؟ قال نعم يزن الولي ويبقى ولي نقول له يا مولانا ما تقرى الآية دي قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون من هم يا رب؟ اللي بيشيشوا؟ اللي بيزنوا؟ الذين عدي معاي هم اثنين آمنوا وكانوا متقين لا ماذا غلط آمنوا حصلوا الإيمان متقين اتقوا الرحمن لا وكانوا يتقون الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون أي أن تقوى الله مستمرة معهم فعل التقوى يدخل في حركاتهم وسكناتهم وحلالهم وحرامهم وأقوالهم وأفعالهم يتق الله في كل كلمة قبل ما تطلع في كل جنيه دخلوا بيته في كل حركة وسكون في كل لقمة يطعم بها أبناء يسأل نفسه وهو يقول دعاء الطعام بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وارزقنا خيرا منهم مش ده دعاء الطعام؟ اقرأ معايا كده؟ بسم الله ومرت أن تسمي الله على كل شيء لتحدث البركة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب بارك في الطعام ده وارزقنا خيرا منهم كلام جميل اللي جاي يكون أفضل إيه دخل بقى وانا رايحا كل تيجي في النص إيه ها حشر كده حاجة محشورة كده مالهصلة بالأكل اللي هي إيه وقنا عذاب النار قال أهل العلم إذا سمعت صغيرك الذي علمته أدب الإسلام وعادابه من التسمية على الطعام وذكر الدعاء الذي كان يقوله سيد الأنام بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وارزقنا خيرا منهم ساعة تقول وقنا عذاب النار تتذكر المال الذي اشتريت به الطعام إن كان حلالا تقول وقنا عذاب النار ممتلئا باليقين في الله إن كان حراما تشعر أنك لست أهلاً لها أنت بتك الحرام وتطعم أبنائك من حرام ونبيك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به وكأن وقنا عذاب النار تذكيرية لك تزلزلك إن كنت قد ضحك عليك الشيطان تزلزلك ضحك عليك الشيطان؟ ضحكت على نفسك أحضرت مالا حراما وأحضرت به لأبنائك طعاما ستجد اللقمة تقف كالغصة في حلقك مع قولك وقنا عذاب النار يبقى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما صفتهم يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فقد تجمعت كل كوى الشر على خير البشر من زمن بعيد في بدء الدعوة وقد تكونت لأمة الإسلام دولة ويراد لها أن تكون ويراد من عدوها أن يسلبها وجودها على الأرض ماذا كان حل رسول الله لهذه الأزم صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب وتوكل على خالق الأسباب لا يغني الأول عن الثاني ولا يغني الثاني عن الأول يتكاملان ولا يتزاحمان تأتي المشكلة العسرة فتتدخل القدرة الإلهية تدخلا واضحاً اسمع تغلب رسول الله على قلة الطعام وكسرة الجهد والحاجة للطعام ببسم الله وبطلب البركة من الله بدأت المعركة والنبي أول من أول من يعمل بل وإن تعجب فعجب من هجوم سريع للمشركين والخندق فيه ثلبات ثلمات يعني أماكن ضيقة بل يحوش يحفروها والمشركين جم بسرعة فأصبح لهذه الثلمة حراسة ممكن يعدوا بالفرس فعاوزين حراسة هنا تضرب بالنبال هنا تضرب بالنبال عشان اللي عاوز يعدي بقى رفشي عد حتى دياء بل حينشن والساعة هذه السلمة يحرسها فلان وفلان وفلان عشرة وهذه السلمة يحرسها سبعة وهذه السلمة يحرسها تسعة لكن أتعجب حينما أقرأ كانت هناك ثلمة يحرسها رسول الله وحده ما هذا أهناك مشاركة بعد هذا؟ أهناك قدوة فوق هذا صلوات ربي وسلامه عليه؟ بل وإن تعجب فعجب من تحويل لحظة الظلام إلى أعلى لحظات الضياء تحركت فصائل أربع قريش وغطفان والأحابيش وبن النضير. وما زال بن قريزة على العهد في مؤخرة الجيش على العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العهد وضعنا النساء والأطفال مجاورين لهم. تأتي الأخبار لرسول الله أن حيي ابن أخطب وصل إلى سعد كعب بن أسد القرزي وما زال له في الزروة والغارب حتى نقض العهد يعني كمان يهود بن قريزة انضموا فأرسل النبي السعدي سعد بن معاز وسعد بن عباد لمين ليهود بن قريزة قال تبين الخبر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين شوف كذا نقض العهد ولا لسه على العهد إن رأيت إن رأيتهم على العهد فجهروا. لقيتهم لسه على العهد قولي يا رسول الله لسه على العهد ما فيش مشكلة. اضطر أمان. مؤخرة الجيش في أمان. وإن رأيتهم نقضوا العهد فلحن لي لحن. ما تقولش كلام مفتش حتى لا تفت في عضد المسلمين الدين الشراكة. راح سعد بن معازب السعد بن عبادة شتموا سيدنا سعد هيرد عليهم قدوا سيدنا سعد بن عبادة قال ما جئنا لهذا نقضوا العهد فرحل إلى رسول الله قالوا يا رسول الله عضل والقار يعني غدروا غدرا مثل غدر عضل والقار أدي اللحظة أدي الإشارة يبقى النبي عرف أن حلقات الأزمة احتكمت حلقات الشر تجمعت لذلك قال الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن عسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا آه توصيف في قمة البلاغ بلغت الأزمة مداه ماذا كان رد رسول الله؟ لما أخبراه أن الظالمين من اليهود نقضوا العهود وأعلنوا حربهم لرسول الله قال رسول الله الله أكبر وهي علامة نصر الله أكبر انتصرنا إزاي يا رسول الله ما هذه العبقرية التي تحول المحنة لمنحه ولو في قلوب الأتباع الله أكبر يؤسس رسول الله إلى أنه إذا بلغ الظلم مداه وكانت الحرب على دين الله ولم يكن للمظلوم سوى الله ساعتها يتدخل الإله إذا وصلنا إلى هذا الحد في أي زمن وفي أي أزمة ونسي الله وعصي الله وحورب المؤمنون من خلق الله ولم يكن لهم إلا الله وتعلقت قلوبهم بالله وبصدق ولم ترى أعينهم إلا الله ولم تعلق قلوبهم إلا بالله ساعتها يكون فضل الله فيا إخوتا أبشروا فإن الباطل مهما طال أمده زائل وإن الظلم مهما بسط سلطانه زائل وإن الحق مهما بدا شاحبا في أعين المتلونين من الخلق عائد وبقوة اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أنطاعتك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 رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا رب لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا رب لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا رب لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا رب إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهاننا على الناس وهاننا على الناس وهاننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستطعفين وربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك من أن تنزل بنا غضبك من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك أو يحل علينا سخطك أو يحل علينا سخطك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب هد الشباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحسان أجمعين. انصر الحق واهله انصر الحق واهله واخزل الباطل وحزبه واعد الحق لاهله واخزل الباطل وحزبه واعد الحق لأهله لا رب لنا سواك فنرجوه ولا اله لنا سواك فندعوه يا رجاءنا يا رجاء كل ضعيف ومكروم يا رجاء كل ضعيف ومظلوم بعد الكل ولم يبقى لنا إلا أنت يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا ربي فرش كرب المكروبين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين ورد إلينا الغائبين وفك أسر المأسورين واجعل عثرهم في ميزان حسناتهم يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اذكر الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة عبد الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقبل أن أنزل لا تنسوا فقيركم لا تنسوا يتيمكم لا تنسوا أرملتكم لا تبخلوا بما لله على عباد الله وكونوا عبادا بتسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان www.mshabain.com أنا العابد الذي يضحى